هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفروا ولله قزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليصرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا كُلِّهُم أموالكم لا كُلِّهُم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولادك هم خاسرون أفقوا مما رزقناكم من قبل أيتى أحدكم الموت من قبل أيتى أحدكم الموت فيقول ربي لولا أقرتني فيقول ربي لولا أقرتني إلى أجد قريب فأصدق فَأَصْدُقُ وَأَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ طَيِّبٌ